نعم اوكي تقوم قناه اللي في اله الله سنبني ولقينا على كل فيما يجيه الجديد بقى على تصريف المياه حوضه قارن واقينا كمان صوت ورغانه بتاع فهو معلمه تنزيل ميس شيء تعفيس معلمه تنزيل لتشغيل شيء فأسين يكون النار ونفق طلعه لأنه هو خاسر كله نحيه للاهي هالإيابي شاء الله مرحيه وكيس مكس وقته دميقه بعيد بريد أعطيكم كينات أبغل ما الله ما لعول ما رسوك الله أبغل كينات حلو حلسي ملك إلا حشوها دول هلبش حلها دول والقيناه ما على على كرسي كرسي مسند في الثانيه بنت طلب طلب معنا انا كنت انا مخلي النص ما انا عارف تفسير كان ماشي زي كذا الله الله يقول يقول رسولنا كما تعصره بحقه كثيرا إسرائيليات وقصص إسرائيليات وهوه بينهوه نلو دم إليه النبي كحلي فراتل إشتو الشعب النبي المليسي ما يعني هو مستحيله وهنا الدم دو ونزاهة الأنبياء كدقل إليه ألو دجي هو أنبيه الأنبياء وإسرائيلية دمقا عهو عجراء بس سبابينه ويهودي إسعوبيان لا سيفينه لقد تحذروك وطواني برتوبة كل حجراء لقد تحذروا بها في فجران إنه من شنانه وكل ناس هاوي لحبو خلاص هلعبو تلو هذا الشيء على كل حال عجزة <تصفيق> ويهي تأمبيه دخسروا الشيء وقالي إنه هنا بالوقت هو على السياحي يحقبوه معايني يعني ما كان النبي معجزة كان الولي كرامة ما ينطع جدا وحين نبي معجزة الى اولي الانبي الولي اولي اذنى الى اولي الان كرامة الولي الان واحجر الله ايهادة وحالسة وحدي وهاية حديث ثاني <تصفيق> حديث ثاني وحالسة وعالمين عمر حديث ثاني عن خاسين هذا وحين ليه يغكى الشيال اوشه بذيسي قويه يو ولكن لهو اناس خاطو يعني سومي وطحي وحشان هذا بهم ايونه ان هات كديراتي يعني هات استعمالي حارام واي استعمالك وحشان وذاتي هو ضادي استعمالكيسي حارام واي وحيام هات ديلاي احكام طوصة قوصة حواشه دفكيري وحيالك قويه هاي نوار سوشيائي ببن والوقي ويا القديله وعارفين بيقول لك انقجه بيقول لك انقجه قوه الجنب انقريز الاستعماله واثقل الشكله عنا ضغوطه الجنب بالنام ولو عدمه في الجنب يعني قابض ووايه جوال تجري هي وعيالها سمات جوع لازم حد يمرض حد يعامله ويخرصوه قوه الجنب والزياده انجي قيسي واختر لكن الوقافة يعني ناس جدي وافقاري معك بلغمك انك استوى اهدي موحية كاس وعملي واي حتى الشريف نوصيها يحول اهدي موحية افقاري اسكرالي دواء يعني افقاري واه دواء صوانان توقبي ايا بلغمك انك استوى اهدي موحية الا الهد بدنا الوقات وشو انجي قيسي بيسي موصانك اسكينا قيت قا صندوق غيفي يوم مبعيسي عرف تيسي مرسي تيسي رغالي مقول قوياي كميكيي إلا داراذ الله يجب محاياي رغالي ماذا بادي لها داويل كان بضي هذا الاستعمال وان لو استعمالوا بضي وانا داويل مقذين يكرالوا لها سكرالوا لها وحال لها مقعيس وقرها معيد اوجرال لها وحيا واس كولي انتان او مقعيس اتاك المنتي الكبادولي وحيا الكرال لما يجران يبدو أن يحلوها يا أخوة بضلان دويكي مدى حنونكا قال من أنت وقائل أنت الدولارة قال من أنت وقائل وحياة وحياة أدمية لكي أكتبوها وحياة استعمالها وحياة اللي قالنا وقالنا أصيها وعا سواة علشان أنت حنونكا كجورس عسنا ما يدعو لفكال الجورس دعو كستو حينتها دعو كستو يعني وداور طبيعي وعمريوان معلومه هذه حوادث يعني او الحمد لله مقدره لك جره وامتي اه عنوتي وفديها اورا شالها هي مكتوبه قد بقلب حنونه بكاء وفديها وجوديه عسكا دمويا وزيات عسكا دمويا اي ريلي الكشفون في الممر مرتب عيالها وروضه الجماعه واستعمالهم قويه بركه والله ما فبايق فضي وحدي ما كجراء فضي وحيالها لما انخارها فضي قيس بضي قيس فضي قيس وحيال مايس كجراء من قوليات وحيا واسق مبرجات كلمركة ان الوحيق مايه لقد ارادو وعني راجب هاي احكام شابانو سوركتي معايالي حقي لقد ارادو اتقوله للحقاسي اذا حقايدو هاي اما سابعي لها يعني جما حضر حق رج حقيسي وايه وطرح ما حظوا بالمر ايمال قال جمعنا حدي وايس وفصف حيز يا ابن حنيفه عمل القواص مضض وعينها جماعه فبل ايواس بالكاس وعطفها نطق شجع يمين حقيسي وايه والكاس جما حبيس لس من طاقه عمل هذه المغرى استعماله وصار صلوه ما عد له عاله وجود هرمون انت انا اتخالد الجيده والشهوات الاحيان انت كل ام ام هرمونال كانفتي سواء على البصل وعلى الاكل ومو يحال اركي يعني دولياك عاطفي انت لانه هوت سي تسطع النايب منطقه هيسطروا اضطر معيري ولادنا ولا قوة الجماعة والأعناية حتى في السربيان قال الله السربيان يجب أن يكون في الكرن كي خواهي دبيسة أعلم دبيسة بعد عباسين تنين كميديا مياه معتسم بياه مستوطق مياه مؤولي. تاب أسعوني مركز عوني أسعوني, أسعوني معايا انتهى السورية يا قواني أسعوني وحاس قال لي خوايسة شو أسكرين نحن له خوايسة أسلاح قالي مركز تدامني كلها كده كبتح الله يس بل بلنا يحلس إذا نفتادي ترتيبه لبعه انتهي انت وعي على كلها الحديث معني وعي يا تلد روح يعني هدى لوحنا يعني قول إله إقلاع عدس كولوسيو كاسعوا بلني ريدي تدامني ربنا انت وعي متقينة إلهي يعني وقالبه بلنام به مينك متقيق أو حقيق أو مخلصك فأيه واسلام ملقا لما يقال سوروك قالوا الحديد مجرد أن توايا تغوضا أكالميستا إذا وحكستا تغوين أداني صوبانا والسلوات الله والسلام ما دم يا رزق عرب سوى خميس جدا مكة مدينة سوى خميس بعد أرتجا أول بوعنا سريسك وبدئين لكن ما لنتقوج خميس تفرض عموات في الجرقية من ربا سحنا لأجيب على قوة كارياء قوة كارياء كان كارياء هايو قوة تيسي سالس كثمه الله يديو هاي ماما كان هرينس كل وشيه وعك هلوبتان ايوه حوالي سويبي حيبه وعكينا حديث انوكينو دينا نمي اول هراجين نمي الله جرجيس جيش تيسي وقتكستو حديث كولا كلام وصودي بجرين بعد تاني لحس توي مع الجبريل المصادر وحالي ضعفيا بجراءه وينه منغولية دخاله على وياله حالة وصوبها هريسة على عمرين بسم الله باتي هريس كالآمن وسؤوه هنغوليش كنوع القلان هريس معاوي تلبي وخمز لسبوكاري إلهي يعني نصفيا السيين حوه غيشي قلبي ونوعه معايا دعانتك هو البدن وهي مسار طب كتير كيس وينغولية فإن شاء الكيسة لجديدة ماينة أجل وحنا يقوم بلغة الدرارة مرطي للسية كبعدية عديث كانت تعقل ناسكين الدون عنهم والله إليه بلغة انت واحد صوبنا صلواته الله وسلامه عليه وحاسره الثاني جبريلا يهمت في أول ما أوحي إلي أول وحسي وحيود وأهري مرطي صوبنا عليه السماء عديث كان واحد مرطي غار حرانه ويأس كصوب بحي لدينا حراق لبنى أنكم جرونهم انت وخورا أصير الوحي وصير الدين وقال حراق هالسوه هالسوه خالوني جري فقال حراق فقطين شأنه يلي اتركوا ليشون في هذا دولي ديزن شأنه لقد قلت لما انك إيراني باكستان ليه مركزي وحايا لأي شيء عقب سيروان بركاء هاي وقران ودكو يهو هاي والشأنه لنك هاتي ارضي شبر الله خال. <تصفيق> مكسفيا غارو العراق نبقى مرغيس فادي معايا دي قصيا تمان ايشان شعبان وحيكا تم بيلا ورمان كلماذا غايا الحراق سكو جمي جمي جمي اقرأ مهيو سويتك كل مهو الهمي اول ما علماني مكسفا دي لا اشي دي لا نبول الوحوش خلاصي غيركي وعنسل اول ما اووحيك لاوحي جمعينه اوغريييييييييييييييييييييييييييي فعلمني تغيري للمها صحيح فعلمني وحاس إباري ياسري حديث كتابنا يقول الوضوء الوضوء ويسقات كاس إباري ويسقات كاس إباري ويسقات محاليها بيها أولا شخصي أفتح ميوضة وبيه لكالسي ميوضة ويجي دعماعي مزحسة صحيح لمسحوه انتن البرياس والصلاه معنا سلام بس البري معنا ابيات ومعروفه يا اشعارهم مشهوره بس البري الوضوء تبع بس البري شوزه بس البري قوه نوريه بتغير رحلات سوق تومي بس البري اوري وضوء هذا اكثر شيء أذكر معروفة الأقوال يا أفعال هو هاي أولو بلاد التكبير أولو غامل التسليم أصل كذي معي تسعطى تحويل وأهان دعال الله معي لديهم أسرين عليهم معنى أدعي عليهم معنى اللهم هو حروف ضار وإشكعاري إياه بلاغ غريتات استعارة تبعية إياه صلي عليه المعنى والصلي لهم تودعي التأمام <تصفيق> شرعية يعني الدعاء افعال اذكار يقرر كل مستوى على كل حال تاسع ركعتان هي ايه اللي مركعة الظهد ثم ايهد محايا اللي مكاسي سلاة كل شنة سلاة وهذا انتم كيلو مال فرضير الحرعه تصبحيه وعلى برئ وعلى برئ صلاه لما رجعوا تشدوا على برئ وسمه اه على برئ مفليئات معي اثبات شمت صلاه قلت لي صاله فرضيه ادي انا كلمت دي من تواره اللي سلاتة ليه؟ سلاتة ما له حساب صلاته في الاثره في الليل صلاه من الاشياء على الولي غير كذيذ ونجد وحاجه ثلاثه المنبره صلاه الدهن في هذا غير ثلاثه الدهن جدي انا اصير فردي الكهات طلت الليل عدى سدي له فردي الكهات تبعت دي في فرض لغايه علي مرقوا لنا سريع مرق ادوب حاجه صغير يا وسه ده ورود خدي هذا حديث كان وحاجة. يعني اول ما علمنا الجبريل فريت اللي قال لنا ان ود ورن وعانا عزيزا شيوا عيني وحفظت شيوا يا انا وحاجة. وحاجة بك في روش خيرو حزو أرورك عديد كام مكة دولة غرام مدينة هي مدينة أخرين تلوها معها الآية لكن ويسا وحوقها المفروضة وهي فرضي مكة يتمث بفرض المدينة لكن هذه الآية دا داعك جزو دلتي مدينة سلوة الوضوء مدينة مدنية لكن إذا ورودك حديث كان ورودك يجي وعشفت على المسكة وعشفت على اسمي كان قرآن معينة حديث قرآن وآخرهم مقومنة حديث إلى آية المائدة أكثر على قرآن هذا على كل هذا يعني مع ابن حجر العصقلاني وحديهي وحديثي الله صلاة ويصد ويصد الجذيين هنا الجذيين صلاة اللي... الفرديين صلاة كورتها هي ويصد الجذيين صلاة شمت وشمت ثلاثوتها يعني صلاة ديها تلقرية ثلاث وشيغم معها وهو حال الفرديين لديت الإسراء لها حوجها حديثي او مغعيسي اور <تصفيق> حلا احوجها حديث يا سيدي دير بري او صابر بري مكتي وحيد وشو دقي على حلا اسكو يعني او فضل حديث يا سيدي يعني يحلها امام الظلمات واملا نور لي وامضي يلحق اعيان او مستميت توجدون للصلاه او اذ يعني راك اما يجري راك يسرح بالجريت توجدون او يسرحين يعني للصلاه او يسرحين سدي حديث في ساره راهب رايح بالراهب في <تصفيق> وقولي لي غير حديثك هنا قال كان جو راهب خير سواني اهي حديث اولا لا شيء اجرا انت فلما فرغ الوضوء الذي بكسوي السدي اخذ ووقف خصتم او دع عن الماء فنضح يعني يعني انت فلما فرغ بكسدي ولسدي اخذ وخصتم الماء تدره بيها وهو بيه قدر عكتا مجيسيه فنضح الله ففردي بها غرفة لاسيه فرجهو فرجهيسي معنا مايشه هون كل اوه وشبه فردي غابشا ميه هاس او فردي صوحو ميه فردي يهي مم. فرج جبريل احسا او تسيه فلما فردي جبريل مسيس بيه الهدوه او اي سياده اخلا جبريل غرفة كان مواز تسيه غرفة نقع مجيسس ومن الماء بيها فنضحة وفدي بها غرفة داسي غرفة داسي فرجي وفرجي ليشي اي جبريل فرجي معنها معنى وعلو في من نماهن ماك نماهنة اي يعني مي او حد بني ادشة وزونتي اكتها للأحيان فيعني فرجي وضفها بالأوقات بالشنايك هناس اسفديهي نورس بدائي مرته مطلوباته هناس لفديهي نورس لفديه يعني ولا سنيه والسواس كريم تسال على لجنه على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلمه علمنا بما يجننا وذكرنا سلام السيناء بفضلك يا لطيف ربي سر ولا يا سريم قال النبي, النبي صلى الله, الله عليه وسلم أتاني وحائه من جبريل جبريل في ثلاث سدح تحذير ياسوي مد ثلاث سبقين أوقع بعد احادين من بالقعده من بالقعده بشؤن القعده خمس احاد يا طال دخلت العمره امرضي في, في الحج حكه حديثه هي شيء لا يا عمر الايام الى يوم القيامة قلت له يجارو معاناها جاي المرتيسي ابتم الحج والعمرك لله معانا قلت له اين قدت ودائمي يستمر ودائما هذا كان الى يوم القيامة هتاني جبريم جبريم لعيهمي في ثلاث ثلاث ليال عويال في عويال وسبعه حد حدود ذييمه سبع ادهس وبقينا باغن عايل من دون قاعده بالشعور فيثال حقادي عاطس الا صدح... لا او بيستدير الحال باقي حقادي تبقى عاطس رمضان واذري وفرت العمره عمر دي معنا اعمال العمره عمرها اعمال شيء وحاجه شيء في الحج فيها اعمال الحج حج اعمال شيء شيء يعني شيء هذول شيء منك معناها او براله ما هذا حريرنا هذا نيفه حرير يوعدي عمره ده عكسها اعمال الحج آه. أمر ذا عماش ذكري كافي ساعة أخطأس في الحج إلى يوم الغيامة يستمر ودائما هذا كان إلى يوم الغيامة قيامة دا. يوم كذلك انت لا يجاره معناه الدنيا خراب كذلك بالله وغير انت مؤمنين تم إيوه مؤمنين تم الحيدة معظامة بريحة طيبة لبما يعمل بينهم مرحبا مرحبا المعنى بل في عام الجميع واحد العوامي عوام التالي لما القيامة للجنية. دخلت العمرة في الحج بقينة وحوايا اللقاء الديب الهباب من البيجر غريش شوائي خطير تكاس شوائي معنى يوم كيا وحوايا ما بقيت هيلان الليلة لغيالي يوم كيا الليلة او لغيالي ليالي مجسري في ثلاث بقينة من الغعدة هايلي تاريخ عربات بضناع اولك السعوداء هايلي بش اول يعني وعصور سعضاء وعو تاريخيه تاريخ عن عربته عن تاريخ هذه تاريخ اسلامها صمريه او تاريخيه شمسيه بني تاريخيه هذه تعتبر هذه له اوديها لهم مرها هم فقط حيلي خلاله لنشر ارتديسي اتقبل الله وطال اله وحل سموها اولي سموها مالن مورا يو تريد عم دي هذه معناتها وائل ام بيتوار بعدي محل وضاء حسيه عمر دي واسلاكلين من جل قاعدتي قاعد انا وانا كثيره عالي بعده وحلو مغاوي عرضت حردي وقضيس جرتي في بشا شو قال لك قالو حردي وقضيس حالين عالي وين زرين وناس اي وين متردد وبليس هاي على كل هالحديث معقد اسمه استعماله في سياق التاريخي وحواء معدامة او في النسف الاول من الشاعر اثنائي يؤره وعلو تاريخها بما خلق انتي سوتكي علو تاريخها هادي نسف الامار لجاربين وحيو هري علو تاريخيها وحيسو هري علو تاريخيها حيسو هري علو تاريخيها معنى هيو حواء حتي انتي الاول كالوجيرو قال الليها بما مضى وحي كسوطك قال ما من ثلاث مضينا من ثلاث واربع وعشرة وارتعشرة ومضينا الليها والقص أخذها استعمال من كذا كسوطك قد مسلمان لقلو معلو تاريخ هاي وحي كسوهري قال الليها أربعة عشرة بقين مثلا يعني سابعات بغينا ثلاث بغينا انت ايسي هاد عمل محايا لعوذية تاريخ الوجودة ايام كما جرته ايام كما جرته وما كان الليل الاركاق ايام الوتريو دخلت العمرات امرضيه وحيكاش اعماش ايديه في الغران ويح اعماش ادوه متعر ايمانه تمطع القران يو يفراد مزايا افرادين تماما ابو الحسين تاع تاع انت غراك وقت و طلعنا تي شوبي اما زمن كيري في زمن بمعنى فعل كاذب وبناي هي واختراش واش يو بشيء يشركي الكسبي وبناي هي ان طلبوا وبناي هي. بتوال مال الحج الكيرا بنان حي الجديده جهدي بدك وقت يا دي جوي شاس بدي لهالو شاس لهالو وحي اركي جدين جذور كثير قوينن من بضل فاجرن بضل توينا برن واطي جدين شرعي الاسلام صاحب بنيوي هذول عنا يا وحق حديد كان كظاهري وكله الخزايه تماما ما ليكير وهدول شيء عم يفيد عمل معناها وحيدينكم اولين وتجيبوا امره على بعضكم اليوم يجيب لحد اشكون اي سيدي او عاشوراء يجيب قيدي ويجيب رمضان اولاد عاشوره وبتي هاي جستي فرجت رانك الله فردي يعني مكايدن الله دعدي معنا حسكا كالداغي وحيكو هولي وحيكو وصي ان حسكا عمرك الله نمره خاسك وابلي رانك الله واشهروا يو باعد في اشهر الحج اني قولا عكرته يعني رانك الله عنه عمره لا اشهر الحج إنه إذا عضو إنه بانانتها يقل الأولى نسخنا مع البلايو يعني وحاكو حوجها تأييد تأبيد ألو خاتمي الآن هذا معايه اللي المدامة ميل بحديء أصمار وإحكمال استجلال بقي اوعى هرتمك ادله اخرى او, أو جوبك اللي مثل خير والهه اخرى لاي اديس معذره اتقم الحجه والعمره اتقم الحجه حتى من والمر في كل لما ماكتم ودائم الى يوم الغيامة دع ميسا غير ما سميك بالله ونسى خراب الدنيا ماك يدعي صوتك ومالك وغرايك هم المؤمنين تبريحة ضيبة مركز القوان على كل حال معناها وهذا وضع عمو ما عام كان سلاماكم وخاسحة بل في جميع الأعوام وهذا وخاسحي وهذا يكسي أول كسبة يوض القيامة إنها الدولة كمتة هي. معنا خاتم ذاهدي وحواه الدونغات المرادي اول رمضان هو هادئ في ام بكور اي ماي اول ليله ال3 اشفعوا لهم الغيامه وحيك القيامة معيد اللاويسي وهيك عبد الله والتقيامه الدونغه اخر فيسي اخر رقه ايت بكل عيسى هادئ في مزني وبريف يعني حجاد واسري اكرمه يوم القيامة قيامة سويتي وحا سيري أمد الدنيا الدول كما يشمت حي قيامة ده. أم من الآخرة وحا سيري أكرام أسود جواوي بن عباس وهي وحا سود جواوي صدره بالآويسي من الدنيا الدول كحقيسة أول كيسة أيها قيامة ده. أول كذي الدول كحقيسه وهي آخر كان من الآخرة قم اتحى آخر كان من الآخرة قم اتحى مع ناصر من هذين حديث ثلاث إلى آخر الأذار حديث كان ثلاث بقينا من الغعدة حتى ما يهى حديث وهو خجراء عربية شيل غام انط ولغالب يالو ابو ذكر الا التاريخ ما بذكر مؤنث الغالب للغلب او مؤنث الغالب يالو مدعي الا في التاريخ ما هنا داري رومصاريو الا انت معنا عادي ذرات الى اخر حديث الرسول منذ القعده اوشو غيرو اصل وايه اصل اولو دليش توايه يعني تاريخ مشروع اولو دليش ها تاريخ شرعيين تيش مشروع اذي اولو دليش كان اصل كامل وايه تاريخه ناسيه وحجورو او يعني اصل اسليهو حديث كان ابو حاوالي بتاريخ معنائيسي وقتي والتعريف يوم من حيث هو ووقتي السيحي الارخ يعني معنائي بن همز الاغري وقتي الوجيه ارخته كتابه يوم كذا يعني حاشب كتابته عن تاريخي يوم فلان معنائي ووقتي يوم وارخه وارخه وارخه وارخه يعني سانا رغه اهل المغيشين وقيلوا علي طلب التاخير قالوا جيزه عاد يصح معنيس بحواه تاخير ولا هذا تاخير تعريف التاخير قالوا ظهور مني التاخير يا خاضه مريي هي قديه لقلبي ابو جراح تاخير التعريف قلب موعد تاخير وعوايل قلبه التأخير الوجيه للتأخير طلال الساس اللي قيله قيل وعلى اللي قيله حتى عربي معيه معرب وعلى دروني هاي حتى معناها الدوحان لو وضع تاريخه كل شيء يديرها يركس لو وضعي وقت يسكو لما تاريخ فلان تاريخ فلان تاريخ فلان،, فلان الى يوم القيامة الى اول يوم القيامة او القيامة اول كيس من الدنيا واردهم الاخره <تصفيق> مع سي السيد امها اي يا محمد السج يا محمد يقول يا سيدنا محمد بل هيسكم مغاوي نذهب باسمه معنا سيدنا محمد سيدنا الجليل الخاتم له صلى الله عليه وسلم وشانه الخادم هو مثل عيسى سيد من مرعاو بلا سياده يقول يا سيدنا او يا رسول الله مهل معشيري <تصفيق> انت دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه ان تعلم مهانه الوالدين او <تصفيق> الجدده ام الديس ولا حي لي تاريخه وحيكوري الزا بين الوجه والمندوي وقوري سنتهي على الى يوم القيامه انتموا <تصفيق> بعد حديث كان ليال بذليل بقينة او باقها حديث كانوا على غاتي تاريخ السنة انوية نحايل فوائد بضنا خجراء تاريخها نبي زمكيز تاريخ خلافة الله عليه السلمة بعد واضي وحكو يعني اي تاريخ بلاوين نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد واضي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زمنك وفاتي في عيشة, عيشة تعالي فيه بعد واضي زمن نبوة